وبعد كنا في اللقاء السابق تكلمنا عن تعريف الكلام عند النحويين والقيود التي في التعريف ثم بعد ذلك بدأنا ان تكلمنا عن أقسام الكلام وبدأنا عن علامة أول قسم من هذه الأقسام فأولا نحب أن نعرف تعريف الكلام عند النحويين ما هو الكلام عند النحويين وضعنا له قيودا اربعه ما هي هذه القيود الاربعه؟ شخ سمير هو اللفظ المركب المفيد بالوضع تكلمنا عن هذه القيود وقلنا ان اللفظ يخرج الكتابة او الاشاره كان من اللقاء قبل السابق المركب بمعنى لا بد ان يكون مركبا من كلمتين فاكثر بعد ذلك المفيد بمعنى لا بد ان يفيد فائده يحسم السكوت عليها وقلنا إنه لو تركب الكلام حتى ولو من ألف كلمة ولم يفد فائدة يحصم السكوت عليها لا يسمى كلاما عند النحويين آخر قيد قلنا بالوضع وقلنا إن الوضع له مع عميان او مرادان احد يذكرنا بهما ايوه شيخ نعم ان يكون قاصدا له ان يكون المتكلم قاصدا له يخرج هذا اه يخرج كلام المجنون او النائم او الهاذي بكلامه لا يسمى هذا كلاما عند النحويين المراد الثاني ان يكون متكلما باللغة العربية اما اذا تكلم مثلا باللغة الفارسية او باللغة الانجليزيه او الالمانيه او الى باي لغة من اللغات الاخرى لا يسمى كلاما عند النحويين بعد ذلك قلنا ان الكلام عند النحويين ينقسم الى ثلاثة اقسام اسم وفعل وحرف نريد احد يعرف لنا ما هو الاسم ما هو الاسم نعم الحام مدل على معنى في نفسه ايوه ايوه واقترم ولا لم يقترم ولم يقترم بزمن مدل على معنى في نفسه ولم يقترم بزمن ومثلنا مثلا بالكوب مثلا هذا يدل على معنى وهو الكوب لكنه غير مقترن بزمن المسجد يدل على معنى وهو هذا البناء لكنه غير مقترن بزمن الكتاب دل على معنى هذا الكتاب معنى لكنه غير مقترن بزمن اما الفعل ما هو الفعل نعم أوه. ما دل على معنى في نفسه مقترنا بزمن لا بد ان يكون مقترنا بزمن من الازمان الثلاثة الماضي او الحاضر او المستقبل مثل مثلا كتب فيما يدل على الماضي يكتب يدل على الحال اكتب يدل على طلب الكتابة في الزمن المستقبل نعم نوع الثالث هو الحرف ما هو الحرف نعم لا, لا يدل على معنى في نفسه اه لكنه يدل على معنى مع غيره آه لا يدل على معنى في نفسه في نفسه لا يدل على معنى لكن يدل على معنى اذا اقترب بغيره آه مثل مثلا في من إلى عن نطقنا بأي حرف من هذه الحروف لا يدل على معنى لكن إذا أدخلناه في جملة دل على معنى مثلا في لا تدل على معنى أما إذا قلنا إن الماء في الكوب الماء في الكوب دل على معنى كما قلنا وهو الظرفية بمعنى أن الكوب هذا ظرف مكان للماء كذلك لما نقول مثلا في لا تدل على معنى لما نقول نحن الان في المسجد دل ذلك في هنا دلت على ان هذا المسجد ظرف مكان لنا وهكذا بدأنا باول نوع من هذه الانواع وهو لسنا وقلنا ان المؤلف رحمه الله لم يعرفه في المقدمة ولكن كنا في الشرح عرفناه ولكن ذكر له علامات بدأنا بكم علامة الفصل الماضية؟ علامتان اظن؟ اول علامة أيوة. اول علامة هي الخفض وهذا كما قلنا بعباره الخفض هذا على رأي الكوفيين اما البصريون فيقولون الجر وكلاهما كما قلنا بمعنى واحد والخلاف بينهما خلاف لفظي فقط يعني الاسم المجرور ان شئت قل مجرور او مخفوض مررت بزيد مثلا زيد البحر جر زيد اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة او مخفوض وعلامة خفضه الكسرة لا فرق بين خفض وجر هذه اول علامة العلامة الثانية احد اخر العلامة الثانية نعم نعم العلامة الثانية التنوين نعم والتنوين ما هو التنوين التنوين هو نون ساكنة تلحق اخر الاسم لفظا لا خطا او بمعنى اخر نطقا لا كتابة في النطق فقط انما الكتابة لا تكتب ومثلنا مثلا جاء رجل رجل اسم ولا لا اسم علامته التنوين ضمتين اللي فوق دولت آه. هذا كتاب كتاب اسم ولا لا اسم علامة التنوين وهكذا نعم نعم آه. الاسم الممنوع من الصرف لا ينون الاسم الممنوع من الصرف لا ينون وفي حالة العراب يرفع بالضمة وينصب ويجر الفتحة مثل مثلا الممنوع من الصرف مثلا للعالمية والتأنيس زينب مثلا اقول هذه زينب بدون تنوين ورأيت زينب ومررت بزينب بس حال الرفع والضم يعني يرفع الضمة وينصب بالضب لكن لا يلحق التنوين ابدا لا يلحق التنوين آه نعم ليس كل اسم يدخله علامات الاسم كلها ليس بواجب وليس بلازم ان تدخل العلامات كلها على الاسماء بل ممكن تدخله علامة اخرى غير هذه العلامة دخول حرف الخبض عليه مثلا ابو مررت بزينب أو او دخل حرف الخبض عليه ودخول حرف الخفض من علامات الاسم وكذلك الاسناد كما قلنا في الحصه الماضية الاسناد اليه هذا نوع علامة من علامات الاسم لا يسند الا الى الاسماء اقول زينب مثلا زينب مجتهدة زينب مجتهدة زينب هذه تسمى مسند اليه ومشتهده تسمى مسند ولا يسند الا الى الاسماء فقط واضح اذا العلامه الاولى هي الجر العلامه الثانيه التنوين العلامه الثالثه ولا كنا بدانا في العلامه الثالثه نعم دخول ال على الكلمه مثل الرجل مثلا الكتاب المسجد، المعهد، كل هذه أسماء، علامتها دخول عليها واضح، نبدأ، نكمل. قلنا ان الخلافة بين ال عند الكوفيين وعند البصريين نعم من اول الثلاث نبدأ من اول الثالث العلامة الثالثة دخول الالف واللام وال والبصريون يقولون دخول ال والخلف في هذا بسيط وحجة البصريين ان هذه كلمة مكونة ان هذه كلمة مكونة من حرفين والكلمة المكونة من حرفين ينطق بلفظها ولهذا تقول من حرف جر ولا تقول الميم والنون حرف جر وتقول اللام حرف جر ولا تقول لي حرف جر البصريون يقولون دخول ال الكوفيون يقولون دخول الالف واللا البصريون يمتقوا ال على بعضهم. اما الكفين فالصالب يقولوا دخول وال واللام وكل منهم له حجته المصريون يقولون دخول ال على بعضه لان هذا الحرف مكون من حرفين واي حرف مكون من حرفين ينطق كله على بعضه آه. مثل مثلا من حرف جر نقول من حرف جر هل عندما نعرب من حرف جر نقول الميم والنون حرف جر حرف جر أبدا يحدث يقول كده كلنا نقول من حرف جر في حرف جر هل نقول في الألفاء والياء حرف جر أبدا لا نقول هذا بل نقول في كلها كذا حرف جر فجاتهم هكذا ننطق الحرف بلفظه وحده لما يكون حرف واحد فقط مثل مثلا مررت بزيد مررت فعل وفاعل أقول الباء حرف جر لأنه, مكون لأنه حرف واحد ما لا أقول بي حرف جر بل أقول الباء حرف جر كذلك مثلا هذا الكتاب لمحمد لمحمد أقول اللام حرف جر ولا أقول لي حرف جر لا لأنه حرف واحد أما إذا كان الحرف مكون من حرفين ينطق كله أقول من حرف جر في حرف جر عن حرف جر كذلك أكثر من ثلاثة إلى حرف جر ولا نقول الميم والنون ولا العين والنون فسن في عام كذلك هنا قالوا دخول ال كما تقول من حرف جر وعن حرف جر تقول دخول ال ولا تفصل ولا تقول دخول الالف واللام هذه حجة من حجة او دليل البصريين اما الكوفيون ما حجتهم قالوا ان هذه الكلمة مكونة من حرفين كما تقولون يا بصريين لكنها لكنهما حرفان هجائيان احدهما ليس اصليا وهو الهمزة فهمزة ال يؤتى بها للوصل ولهذا تسقط عند الدرج والاتصال قالوا هذا الكلام اللي بتقولوه انتم ده ده لما يكونوا الحرفين اصليين من الميم والنون كل منهم حرف اصلي من الكلمة اما ال اللام هي وحدها هي الاصليه اما الهمزه فزائده جاءت للتوصل الى النطق بالساكن ولذلك يسمونها همزه وصل هل هذه الهمزه الاولى همزه وصل جاء مخصوص عشان اتوصل الى النطق لان اللام ساكنه وكما يقولون لا يبدأ بساكن قاعدة عامة لا يبدأ بساكن كما لا يوقف على متحرك لا يبدأ بساكن اذا اردت ان تبدأ كلامك بساكن لا يمكن ابدا لغة عربية او غير عربية حتى في غير العربية لكي تبدأ بشكل مستحيل مستحيل ان تبدأ كلامك بساكن حرف الساكن لا يكون الا في وسط الكلام او في اخره إنما تأتي اول الكلمة بسكون لا يمكن لذلك إذا جاء الفعل أوله ساكن يجب أن نأتي بهمزه تسمى همزة الوصل لكي نتوصل إلى النطق بالساكن نعم مثال حق. مثلا ضرب ضرب ماضي عندما نأتي منه بالمضارع نقول يضرب تمام قاعدة الامر اضرب ما هي قاعدة الامر من المضارع قال عندما تريد ان تأتي بالامر ائت بالامر اولا بالمضارع ثم بعد ان تأتي بالمضارع احذف حرف المضارعة دربة يض رب ثم بعد ذلك احذف حرف المضارعه وهو الياء يضرب بعد ان حذفنا الياء ما الذي حدث صار اول الكلمه ساكن يض يض ض بقتنا ه ب ب ساكنه احذف الياء صار اول الكلمه اللي هو الضاد ساكن ماذا نفعل لا بد ان ناتي بالهمزه فنقول ايه؟ اضرب هذه الهمزة زائدة وجاءت مخصوص لكي نتوصل الى النطق بالساكن واضح؟ جاءت مخصوص لوضع اما اذا كان بعد حذف المضارعة لو كان اول الفعل غير ساكن لا يوتى بهمزة في الوصف فيه كده؟ فيه كده مثلا تقدم نريد ان ناتب المضارع والامر المضارع اولا المضارع يتقدم المضارع ايه يتقدم الحرف اللي بعد المضارعه متحرك ولا لا متحرك ومفتوحه يتقدم احذف حرف المضارعه تقدم لا نأتي بهمسة الوصل هنا لا نأتي بهمسة الوصل يبقى فرق من اضرب وتقدم ان اضرب بعد ان حذفنا حرف المدرعة صار اول كينا ساكن فجينا بهمسة الوصل لكي نتوصل الى النطق بالساكن اما في تقدم يتقدم تقدم لما حذفنا حرف المدرعة من يتقدم فصار تقدم تا متحركة لذلك لم نأتي بهمتة الوصل اذا همتة الوصل مقصود تأتي للتوصل الى النطق بالساكن وحالتها تثبت في اول الكلام فقط اما في الوسط تسقط تسقط لا ننطق بها هي اصلا داي مخصوصة عشان أبدأ بها الكلام لكي اتوصل الى النطق بالساكن بها طيب جاء في الوسط خلاص لا ننطق بها مثل مثلا الحمد لله رب العالمين معنى كم همزه هنا معنى كم همزه تواصي اثنين الحمد واحنا العالمين واحنا تمام الحمد نطقنا ولا لم ننطق نطقنا بها لان انا في اول الكلام مفتوحة ال الحمد لله رب العالمين نطقنا بها طب اكمل رب العالمين هل نطقنا بها ابدا سقطت لما جاءت في الوصف العالمين اهي لا لكن في الوصف رب ال رب العالمين هل نطقنا بها وزم نطقت بها تقطع لا لا ده كبير بين شمسيه وقمرية شمسية قمرية لا فرق فيها بين الشمسية والقمرية هنا همزة في الوصل في ال سواء كانت شمسية او قمرية اذا جاءت في اول الكلام وجب ان تنطق بها واذا جاءت في وسط الكلام وجب ان لا تنطق بها وتحذفها نطقا لا كتابة نطقا فقط الكتابة تكتب كلنا لما يكتب الحمد لله رب العالمين الحمد العلف تكتب وفي العالمين تكتب لكن عند النطق لا أحد يقول الحمد لله رب العالمين رب العالمين لا صح هذا كلنا نقول رب, ال... رب العالمين فين الهمزة هنا سقطت لأنها في وسط الكلام نرجع لكلام نعم. نعم. نعم. كما لا يوقف على متحرك دائما الوقف يكون على سكون عندما نقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لا يصح أن تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا هذا لا يصح بل ايه نقف على سكون دائما لا يبدأ بفاكم كما لا يوقف على إيه على متحرك نعم نعم في حالة الماضي متحركة ضرب ضارب ضار متحركة ضارب, ضارب, ضارب تلت حروف متحركة بالفتحة واضح اذا قلنا ان حجة الكوفيين ان هذه الكلمة مكونة من حرفين لكنهما حرفان هجائيان احدهما ليس اصليا وهو الهمزة اللام هي الاصليه اما الهمزة فليست اصليه والدليل على انها ليست اصليه انها اتي بها للوصل للوصل يعني للتوصل الى النطق بالساكن ولهذا تسقط عند الدرج والاتصال ولهذا تسقط عند الدرج يعني في الوسط اي اتصال الكلام بعضه ببعض اذا كان في وصل الكلام بعضه ببعض تسقط هي لا لا تكون موجوده الا في أو في ابتداء الكلام في بدايه الكلام فتقول مثلا اكرمت الرجل هل جاءت الهمزه ابدا اكرمت الرجل. اكرمت الرجل سقطت ولا فرء شمسيه هنا ومع ذلك سقطت أكرمت الرجل نطق بالحرف الذي بعدها مشددا الجواب لم تجي لم تجي سقطت وتقول مثلا والقمر إذا تلاها القمر هل جاءت الهمزة الجواب لم تجي إذا فليست أصلية حتى نقول إننا نطق ننطق بلفظها إذن بماذا ننطق؟ الجواب ننطق باسمها ونقول الالف واللام فصار النحويون القوفيون والبصريون يختلفون في ال هل نقول الالف واللام او نقول ال ان كنت بصريا فقل ال وان كنت كوفيا فقل الالف واللام والخلاف هذا هل يترتب عليه شيء الجواب أبدا لا يترتب عليه شيء وإنما هو خلاف لغضي قول دخول ألف واللام دخول آل هي كده ولا كده المهمة هي علامة من علامات سواء قلت الألف واللام أو الآل على بعضها إذا إذا وجدت كلمة فيها الألف واللام فاعلم أنها اسم تقول الليل في هذه الأيام قصير الليل والأيام اسمان لدخول الألف واللام عليهما وقصير اسم للتنويه واضح العلامة الرابعة دخول حرب حروف الخفض دخول حرف يعني من حروف الخفض يعني حروف الجر أي الحروف الحروف التي إذا دخلت على الاسم خفضته يعني جرته ومن اين علمنا ان هذه الحروف اذا دخلت على الاسم جرته الجواب من التتبع واستقراء كلام العرب والا فليس هناك قرآن ولا سنه تدل على هذا لكن كلام العرب دل على انه اذا دخل حرف من حروف الخفض على كلمة خفضها العلامه الرابعه دخول حرف من حروف الخفض او الجر عليها اي كلمه تدخل عليها يدخل عليها حرف من حروف الخفض دخول حرف هذا دليل على انها اسم وقلنا مثلا الماء في الكوب الكوب, الكوب هذا اسم ما علامته في كم علامة في علامات كثيرة الماء في الكوب ب اول علامة فيه وهي الجر العلامة الثانية دخول الالف واللام عليه او دخول ال العلامة الثالثة دخول حرف الجر عليه في في الكوب في وهذه الحروف لا تدخل إلا على الأسماء لا يمكن أبدا دخولها على فعل هل يصح مثلا أقول جاء ما من كتب من من كتب ولا الى يضرب ولا فيه يمشي هذا مش ممكن وكذلك الحرف هل حرف يدخل على حرف أقول فيه مثلا حرف جر يدخل على حرف استفهام أقول فيه هل لا يمكن أبدا إذن أي كلمة يدخل عليها حرف الجر هي اسم وعلامتها دخول حرف الجر عليها ما الدليل على هذا الدليل على هذا هو التتبع والاستقرار العرب نطقت هكذا هذه حروف الجر هذا هذه عندما يكون بعدها الاسم الاسم هذا يكون مجرور قالوا, قالوا مررت بزيد لا تقول لماذا قلنا بزيد بالجر العرب ما هكذا لم يقولوا مررت لم يقول لم يقول مررت بزيدا ولا مررت بزيد لا هم لم جروا بعد هذه الحروف وهناك احكام في ال يعني احكام النحو اغلبها او اكثرها مرجع إلى التتبع والاستقراء مثل رفع الفاعل مثلا ونصب المفعول لا نقول باللأ لماذا رفعوا الفاعل ونصب المفعول آه هم نطقوا هكذا ليميزوا بين الفاعل والمفعول رفعوا الفاعل ونصبوا الايه؟ المفعول انه اخوة مثلا تنصب المبتدأ وترفع الخبر كان اخواته مثلا ترفع المبتدأ وترفع كل هذا كله السبب هو تتبع والاستقراء لكلام العرب ثم ذكر المصنف رحمه الله جملة من حروف الخفض لهذه المناسبة فقال رحمه الله وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام عبد المؤلف رحمه الله تشعة حروف وهي الحرف الاول من تقول مثلا خرجت من البصرة من حرف خفض ولا يجوز في اللغة العربية ان تقول خرجت من البصرة ولا يجوز ايضا ان تقول خرجت من البصرة بل من حرف خفض تقول من البصرة ولا بد يجب ان تقول خرجت من البصرة بكسر او بجر البصرة لان من حرف جر وما بعدها يجب ان يكون مجرورا طيب البصرة هذه خرجت فعل وفاعل من البصره من حرف جر والبصره اسم مجرور بعد من وعلامه جره الكسره طب البصره هذه علم علم علم على مدينه مؤنثه ولا ولا مذكر مؤنث بالتاء اذا فيها التان تاني البعض الناس اللي يعني كده يتذكروا من قديم كده الممنوع من الصرف أه؟ يمنع من الصرف للعلمية مع التانيث وقلنا ان الممنوع من الصرف يرفع بالضمه وينصب ويجر بالفتحة طب هنا مجرور وعلامة جره الكسرة كيف هذا في كده حد أقرب طب الصغير اسراء تمام كويس أي. أي. لا, لا هم قالتين صحيح لكن انا ايوه صحيح هو بعد ال. تمام الممنوع من الصرف يرفع بالضم وينصب بال... ويجر جره بالفتحه مشروط بشرط اذا لم يضف ولم تدخل عليه ال اذا لم يضاف ولم تدخل عليه ال اما اذا اضيف او دخلت عليه ال يجر بالكسرة مثله مثل المنصرف وهنا خرجت من البصره وهنا دخلت ال فلذلك جر بالكسره مثال اخر نوضح اكثر مثلا مساجد مساجد ممنوعه من الصرف ام مصفوفه ممنوعه من الصرف لماذا لصيقة منتهى الجموع لأن مساجد على وزن مفاعل تمام طيب ممنوع من الصرف اقول هذه مساجد رأيت مساجد مررت بمساجد لحد الوقت ممنوع من الصرف رفع عد الضمة ونصرة تجرب الفتحة اول ما تدخل على الالف واللام ماذا نقول اقول مررت بالمساجد مررت بالمساجد مررت فعل وفعل الباحر المساجد اسم مجرور بعد الباء وعلامة جابليه الكسرة لأنه مع إنه منوع كان منعه من الصرف لكنه عندما دخلت عليه الالف واللام جر بالكسرة مثله مثل المنصرف كذلك اذا اضيف إذا قلت مثلا مررت بمساجدي المنظورة مثلا أو مررت بمساجدكم مساجد المنظورة مساجد مضاق والمنظورة مضافية ليه؟ أقول مررت بمساجد المنظورة هل الكسرة للإضافة؟ ومررت بمساجدكم البحر فجر ومساجد اسم مجرور بعد الباء وعلامة جرية الكسرة ومساجد مضاف والكف مضاف إليه والميم علامة الجمع إذن الممنوع من الصرف لكي يرفع بالضم ويلصى بجر بالفتحة جر بالفتحة مشروط اللي لم يضف ولم تدخل عليه حتى بس كده يعني في بعض العوجات كده باللاجح حاجات كده نوضحها يعني لأن الكلام بسيط في الأول كده بسيط وسهل فبنحبنا كل شوية نحط قعدة كده كده نتذكر ده الماضي لان اغلبكم ما شاء الله يعني واخدين الكلام ده قبل كده كليه سنوية كلية نحب نذكركم بالماضي يعني مثال اخر اشتريت هذا الكتاب من زيد من زيد هكذا من هذه التي معنا تفيد ابتداء الغاية تفيد الابتداء من حرف جر يفيد الابتداء خرجت من المسجد الى البيت اي ابتداء الخروج كان من المسجد وانتهاء السير كان الى البيت نعم نعم ولكن الب... ماذا وآتى المال على حبه آتى زاوي القربة آتى هو زاوي القربة واليتامة زاوي القربة مفعول به لآت. تمام واليتامة معطوف عليها والمعطوف على المنصوب منصوب مثله ولكن لكن منصوب بفتحة مقدرة على آخرين والمساكين معطوف عليها منصوب وعلامة نصبه لفتحة ظاهرة آسان لأنه معطوف على مفعول به والمفعول به منصوب آت المال على حبه ذوي القربة ذوي القربة ذوي القربة, ذو القربة مفعول به لآت أعطى يعني فذوي القربة مفعول به واليتام معطوف عليه والمساكين معطوف لذلك نصبت لان المعطوف على المنصوب منصوب مثله واضح ماشي نعم في مختلفة النسخة النسخة تختلف هنا عن عندكم تقريبا نعم؟ نعم. تدريبات ولا فيه الدراسة؟ ما ما حروف الجر ما هي؟ أنا نتكلم الآن في حروف الجر. الآن تكلّي تدريبات فقط التي اللي هي غير موجودة عندنا. لكن يعني عندما أقرأ هنا أظن القراءة هنا كما عندكم، لكن أنا في في أشياء أخرى أنا من عندي. نعم. الحرف الاول هو من مثال اخر اشتريت هذا الكتاب من زيد موجود اما معنى من انا اقول من عندي من تفيد ابتداء الابتداء ومنه خرجت من البيت الى المسجد اه ابتداء الخروج كان من البيت صبح قالت على سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ابتداء الاسراء كان من المسجد الحرام اه تفيد الابتداء من معانيها طبعا الابتداء الحرف الثاني الى فالى ايضا اذا دخلت على كلمة فهي اسم قال الله تعالى ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الله هنا اسم وعلامه الاسميه فيها الخفض ودخول حرف الخفض الى والالف واللام ثم ردوا الى الله الله فيها ثلاث علامات الخفض ودخول حرف الخفض عليها والالف واللام او ال اسم الجلاله وقال تعالى افلم ينظروا الى السماء فوقهم السماء اسم لدخول حرف القبض عليها والالف واللام والقبض نفس العلامات الثلاثه معنى من والى موجود معنى من هنا يقول العلماء من للابتداء والى للانتهاء فإذا قلت خرجت من مكة إلى المدينة فابتداء سفرك من مكة وانتهاؤه بالمدينة آه. من تفيد الابتداء كما قلنا لكن لاحظ مخلي بالنا هناك معنى من وهناك في اللغة من التي معنى هذه هي من بكسر الميم. وليس بفتحها اما من التي بفتح الميم هذه قد تكون استفهامية او شرطية او موصولة من التي بفتح الميم تكون استفهامية وشرطية وموصولة اما التي معنى هذه من بكسر الايه بكثر الميم. من لها ثلاث استعمالات نعرفها ازاي قال سياق الكلام هو الذي يوضح الفرق بين من الموصوله من الاستفهاميه من الشرطية هو السياق سياق المعنى انظر عندما نقول مثلا جاء من في الدار ما معناه هنا موصولة واضح كده جاء من في الدار اي جاء الذي في الدار موصولة لان ممكن اضع موضعها اسم الموصول والمعنى يستقيم موصوله شرطية عندما نقول مثلا من يذاكر ينجح شرطية ولا لا شرطية ايه اللي عرفنا انها شرطية لانها لها شرط وجوابه من يذاكر ايه اللي يحصل ينجح ايه شرطية بقولنا موصولة وشرطية طيب لما نقول من القادم سؤال ولا لا سؤال. فتقول محمد مثلا او علي ايه هنا استثامية لانها تدل على الاستفهام وهكذا إذن هناك فرق بين من ومن من اللي معانا دي حرف الجر أما من سواء كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة هي اسم ولاش حرف موصولة من أنواع المعارف استفهامية برضو يقول اسم استفهام وليست حرف استفهام شرطية تكون اسم شرط وليس حرف شرط لما أقول من يذاكر ينجح في الإعراب أقول من اسم شرط يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه واضح هناك من يقول ينبغي تنزيه لفظ الجلالة الخفض بل هناك صلاح آخر ممكن نقول مجرور ولا بل هذا الخفض نقول مجرور مجرور على مجرية كثرة وعلى فكرة لفظ الجلالة الأفضل اسم الجلالة وليس لفظ الجلالة كما أنه يقولون لفظ اسم الجلالة منصوب على التعظيم تنزيه عن أن يكون مسعولا لا بأسا ده نقول منصوب على التعظيم بدل ما نقول منصوب على الفتحه نقول منصوب فقط بل ما لا, لا إذن من للابتداء وإلى للانتهاء الحرف الثالث عن فعم أيضا من حروف الخفض اذا دخلت على كلمه فهي اسم ويجب ان تخفض هذه الكلمه تقول كلمتك عن جد فجد اسم فيه من علامات الأشماء التنوين والخفض ودخول حرف الخفض اه إذن الجد كلمة جد فيها ثلاث علامات هي التنوين والخفض اللي هو الجر يعني ودخول حرف الخفض ولا يجتمع الأربعة على فكره الأربعة علامات التي ذكرناها لا يجتمع الأربعة كلها في كلمة واحدة لماذا؟ لان التنوين ودخول الالف واللام لا يجتمعان ابدا لا يجتمع التنوين مع دخول الالف واللام الكلمه قبل دخول الالف واللام تكون ممكن تكون منونه ابو جاء رجل منونه اول ما تدخل على الالف واللام خلاص ابو جاء الرجل لا يصح تنوينها فلذلك ابو مثلا مررت بالغلام فيها ثلاث علامات الخفض او الجر يعني دخول الالف واللام او دخول الالف دخول حرف الخفض عليها ولا يصح التنوين هنا لان فيها الف ولام واذا قلت مررت بغلام فيه ثلاث علامات كذلك لكن بدل دخول ال التنوين واضح؟ وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد اليمين اسم فيه من علامات الاسماء دخول الالف واللام والخفض ودخول حرف الخفض قعيد اسم فيه من علامات الاسم التنوين فقط اذا ليس بلازم ان تكون العلامات كلها موجودة بل ممكن ان تكون علامة واحدة فقط وما معنى عن قالوا من معانيها المجاوزة تقول رميت السهم عن القوس يعني ان السهم جاوز القوس يعني خرج منه وقال تعالى وما اريد ان اخالفكم الى ما امهاكم عنه فمعناها المجاوزة وقال تعالى حتى يعطوا الجزيه عن يد يعني الجزيه تتداوز ايديهم أي تنتقل من أيدي تنتقل من أيديهم إلى أيدي المسلمين إذا معنى عن من معانيها المجاوزة وهو الخروج يعني أو الانتقال داوزت هذا المكان إلى هذا المكان أي انتقلت من هذا المكان إلى هذا المكان الانتقال أو الخروج الحرف الرابع قال ابن مالك رحمه الله بِعَنْ تجاوزا عَنَى من قد فَطِنْ يعني إن عن من معانيها المجاوزة الحرف الرابع على فعلى إذا دخلت على كلمة فالكلمة اسم ويجب خفضها قال تعالى على الله توكلنا نقول الله اسم وعلامة الاسميه فيه انه دخلت عليه على وان فيه الالف واللام وانه خفض وما معنى على الجواب معناها العلوة من الاستعلاء تقول رقيت رقيت على السطح معناها العلوة نقول مثلا اجلس على الكرسي الكتاب على المكتب ما معنى على هنا اي الكتاب قد استعلى على المكتب وانا استعليت على الكرسي محمد على السطح اي مستعليا عليه فعلى من معانيها الغالب فيها الاستعلاء او العلو ولهذا قال ابن مالك رحمه الله على للاستعلاء قال تعالى ثم استوى على العرش العرش اسم فيه من علامات الاسماء دخول حرف الخفض والالف واللام والخفض ولو قال قائل على العرش بالرفع او على العرش بالنصب فهو خطأ لان حرف الخفض بد ان يخفض اذا نقول على العرش الحرف الخامس في فإذا وجدت كلمة دخلت عليها فيه فهي اسم ومنه قوله تعالى وأنتم معاكفون في المساجد فالمساجد اسم فيها من علامات الأسماء ثلاث علامات دخول حرف الخفض والالف واللام والخفض وقال صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله بيت اسم فيها ثلاث علامات من علامات الاسم التنوين والخفض ودخول حرف الخفض وبيوت اسم فيه علامتان حرف الخفض والخفض ما معنى في الجواب لها معان كثيرة منها الظرفية مثل كما قلنا وأنتم عاكفون في المساجد فالمساجد هنا ظرف مكان للاعتكاف أو لهؤلاء الذين يعكفون في المساجد أو يعتكفون في المساجد آه إذن أفادت الظرف وكما قلنا سابقا عندما نقول الماء في الكوب فالقوب ظرف مكان لها معانيها الظرفية ومن لا معنى أخرى منها السلبية. ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة في الره أي بسبب هرة آه ده ده من معانيها الكثير فيها انها للظرفية لكن قد تفيد معاني أخرى منها السابية كما في الحديث وتقول الرجل في القهوة وتسمى عند الناس الآن المجلس اللي القهوه يعني إذن المجلس ظرف له وتقول الماء في الكأس الكأس ظرف للماء الحرف السادس إذن احنا ذكرنا من إلى عن على في خمسة عرفة كذا من إلى عن على في حرف السادس ربا فإذا وجدت كلمة دخل عليها ربا اسم تقول رب رجل لقيته فرجل اسم فيه من علامات الأسماء ثلاث علامات دخول حرف الخفض والتنوين والخفض ورب هل هي للتقليل ام للتكثير الجواب انها للتقليل والتكثير حسب السياقة آه ممكن تكون للتقليل وان كان الغالب فالتقليل لكن قد تأتي للتكثير كيف هذا مثلا تقول للتقليل رب مهمل نجح في الامتحان رب مهمل نجح في الامتحان هذا فعل التقليل، يقل نجح المهمل وتقول للتكثير لكن قليلا هذا زي مثل رب مجتهد نجح في الامتحان يعني كثير من المجتهدين ينجحون في الامتحان رب لا رأب فقط رب آنام رب فضاء فقط او البقى مشددة ايه اذا تكون للتقليل وتكون للتكثير وان كان الغالف فهل التقليل كما قلنا رب مهمل نجح في الامتحان للتكثير رب مجتهد نجح في الامتحان ثم قال لكن على فكرة رب هذه لا تجر إلا النكرة يعني من خصوصيات رب أنها لا تجر إلا النكرة رب رجل رب طالب رب مجتهد رب مهمل لابد يكون نكر لا يصح أن تقول رب زيد قابلت هذا لا يصح لا بد ما بعد رب أن يكون مجهورها نكرة رب طالب رب رجل رب غلام قابلت هكذا لا يصح نقول رب محمد قابلت لهذا لا يصح نحويا ثم قال المؤلف رحمه الله والباء والكاف واللام والكلمات التي في الأول يقول رحمه الله وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا الست هذه قالها بلفظها والباء قالها باسمها ولم يقل وبي والكاف ولم يقل وكاف واللام ولم يقل ولي وذلك لأن المعروف عند النحويين أن الكلمة إذا كانت على حرف واحد تذكر باسمها وإذا كانت على حرفين فأكثر تذكر بلفظها، فتقول من حرف جر ولا تقول الميم والنون حرف جر وضحنا هذا قال هنا الباء والكاف واللا ولم يقل بي ولم يقل كا ولم يقل لا ولا لي لأنها مكونة من حرف واحد والكلمة اذا كانت مكونة من حرف واحد ينطق بلفظه باسم الحرف نفسه اما اذا كانت مكونة من حرفين فاكثر ننطق الكلمة كلها على بعضها من اقول حرف جر الى حرف جر وهكذا لزيد تقول لا حرف جر حرف جر ولا تقول لي حرف جر وهذا باتفاق على فكره، هذا باتفاق فرق بين الكوفيين والبصريين في هذا هم اختلفوا في الف خص اما اذا كان الحرف مكون من حرفين او فاكثر فإنه ينطق كله باسمه كله اما اذا كان مكون من حرف واحد فإنه ينطق بلفظ الحرف أقول بسم الله الرحمن الرحيم الباء وحرف جر هذا باتفاق مررت بزيد الباء حرف جر مثلا محمد كالأسد أقول محمد مبتدى والكاف حرف جر لا أقول حرف جر لا هذا باتفاق الاختلاف كان في الف فقط البصريون قالوا ال والكوفيون قالوا الألف واللام انما الباء كله له الحرف السابع الباء فالباء من علامات الاسم فاذا وجدت كلمة دخلت عليها الباء فهي اسم تقول باسم الله اسم فيه اسم فيه من علامات الاسماء دخول حرف الخفض والخفض وقال تعالى اليس الله بعزيز ذي انتقام عزيز اسم لانه دخل عليه حرف الخفض وهو الباء وخفض ونون فهذه ثلاث علامات والباء لها معان كثيرة منها السببية من من معاني الباء السببية منه قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا فبظلم من الذين هادوا حرمنا إيبا التحريم كان بسبب ظلمهم وكذلك بسبب صدهم عن سبيل الله كثيرا إذا من معانيها الايه؟ السببية آه من معانيها السبيب وكذلك قوله تعالى وتلكم الجنة التي ادخل الجنة بما كنتم تعملون ادخلوا الجنه الجنة بسبب عملكم في الدنيا تلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تعملون ولها معان كثيرة غير, غير الشبابية منها التعبيه مثل مثلا مررت بزيد مررت بزيد مررت فعل وفاعل الباء حرف جر زيد اسم مجرور بعد الباء وعلامة جر الكسره معناه هنا التعبية بمعنى ان زيد هذا قد مر عليه فهو في المعنى مفعول به لكن الفعل مر لا يتعدى اليه بنفسه ولكن بواسطة الباء الفعل مر لا يتعدى في افعال متعدية كما قلنا يتعدى للمفعول به كتبت الدرس إنما الفعل مرة هذا لا يتعدى إلى المفعول إلا بواسطة الباء أقول مررت بزيد فلماذا يسموها باء التعذية معنيها التعذية ومنها كذلك الاستعانة مثلا اقول كتبت من معنيها برضو الاستعانة كتبت بالقلم بمعنى كتبت مستعينا بالقلم الباءونه اللي تعناها للاستعانه مستعينا بالقلم وهكذا هذا هو الحرف الايه قلنا الاول سته والباء والكاء الباء السابع حرف الثامن الكاف فالكاف أيضا من حروف القرب تقول فلان كالبحر كرما البحر اسم فيه من علامات الاسماء ثلاث علامات الكاف والالف واللام والخفض محمد كالبحر كرما محمد مبتدا الكاف حرف تشبيه وجر البحر اسم مجرور بعد محمد وعلامة جره الكثرة كرما تمييز لذا كل ما يقع بعد التشبيه هذا ينصب على التمييز وكالبحر الجر والمجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ هناك في البلاغة يقوله مشبه ومشبه به وأداء تشبيه لا هنا في النحو يختلف في النحو لا نقول مشبه ولا مشبه به الكلام ده في البلاغة هناك انما هنا في النحو كل محمد اسم جاء في اول الكلام يعرب مبتدا والكاف حرف جر والبحر مشببه والجر والمجر متعلق بمحذوف خبر الايه المبتدا من معاني الكاف ايه ما تدل على التشبيه وده الغالب فيها وقد تأتي لمعنى اخر غير التشبيه المشهور فيها معنى التشبيه ما هو هذا المعنى الاخر قد تأتي للتعليل للتعليل يعني ما بعدها يكون عله لما قبلها مثل ايه مثل قوله تعالى واذكروه كما هداكم واذكروه ايه كما هداكم هل هو يشبه الذكر بالهداية ابدا ما اذا ما المعنى اذكروه لهدايتي اياكم اذكروه بسبب ايه ايه السبب لهدايتي الكاف هنا يفيد التعليل يعني ممكن اضع مكانه لا متعليل واذكروه لهدايتي اياكم ومن قاله تعالى وقل رب رحمهما كما ربياني صغيرة يرحمهما ايه لتربية بسبب تربية صغيرة وهكذا لكن الغالس في الكاف كما نعلم انها تفيد التشبيه ولو قال قائل فلان كالبحر, كالبحر بالرفع او كالبحر بالنصب فهو خطأ لان الكاف حرف خفض لا بد ان يخفض ما بعده وما معنى الكاف الجواب التشبيه الحرف التاسع اللام فاللام ايضا من حروف الخفض اذا دخلت على اسم خفضته ولا تدخل الا على الاسماء قال الله تعالى وانه لحب الخير لشديد حب اسم فيه من علامات الاسم الخفض ودخول حرف الخفض الخير اسم فيه من علامات الاسم علامتان الخفض ودخول الألف واللام لشديد اسم فيه من علامات الاسم التنوين واللام ليست حرف جر ولكنها هنا للتوكيد اه اذا هنا في لمان لم جر ولم توكيد ما الفرق بينهما عرف اعرف دي من دي ازاي ايه فنفرر لم التي معنا حرف الجر هذه خاصة بالاسماء كما قلنا اول علامة اما لام الجر مكسوره اما لام التوكيد مفتوحه انطقه منطقه وانه لحب لي مكسوره لحب الخير اللاشديد. لا شديد لا لا شديد مفتوحه الامر الثاني ان لام الجر عاملة يعني ايه عامله تجر ما بعده الحف الجر اما لام التوكيد مهمله لا عمل لها وانه لحب الخير لشديد شديد مرفوع لانه اسم ان انه لحب الخير لشديد, لشديد لحب الخير اه فاذا هي لم تعمل شيئا اذا كان الاسم بعدها مرفوع, مرفوع بغيرها ولم يرفع بها واضح؟ إذا اللام الأولى مكسورة أما الثانية لام التوكيد مفتوحة لام الجر مكسورة لام التوكيد مفتوحة لام غسان إن لام التوكيد مهملة أما لام الجر عاملة أما الفرق الثالث إن لام التوكيد تدل على التوكيد اما لام الجر لها معان اخرى غير التوكيد لام التوكيد وفين التوكيد اه ان محمدا لناجح اه انا بأكد نجاح محمد بحرفين ان والله ان محمدا لناجح اه هذه لم تسمى لام التوكيد أما لام الجر لها معاني أخرى غير بالتوكيد منها مثلا الملكة ملكية بالله ما في السماوات وما في الأرض ما الذي تفيد اللام هنا هو الملك أي ما في السماوات وما في الأرض ملك لله هذا الكتاب لي يعني ملكي او من معناه كذلك الاقتصاص او شبه الملك يقولونها هكذا مثل مثلا الباب للبيت الباب للبيت البيت لا يملك الباب بل هذا الباب يعني مختص بهذا البيت وهكذا اذا لكن اللام تفيد التوكيد لو في التوكيد تفيد التوكيد فقط الحاجة الثانية ان لام التوكيد ممكن تدخل على الفعل كمان اه لحب لحبي لام جر اللام المكسورة حرف جر انما لا شديد لا شديد يهبيه لام التوكيد اذا لام الجر مكسوره اما لام التوكيد مفتوحه لم الجر عامله لم التوكيد مهمله لم الجر لها معان كثيره منها الملك ومنها كذا وكذا اما لام التوكيد لا تفيد الا التوكيد فقط ليس لها معنى غير التوكيد لام التوكيد ممكن تدخل على الفعل ولا. اما لام الجر لا تدخل الا على الاسم فقط لام الجر لا تدخل على الاسم فقط مثل كان ثل الثنا اما لام التوكيد تدخل على الاسم والفعل تدخل على الاسم مثل هنا شديد لا شديد شديد اسم اهيت وضغطت عليها لام التوكيد وتدخل لام التوكيد على الفعل مثل ايه لما تقول والله لا اجتهدنا في دروسي لا الفعل اجتهد هنا مؤكد بمؤكدين اللام والنون اللام في اوله والنون في اخره اذا لام التوكيد تدخل على الاسم والفعل بخلاف لام اللي إيه الجر فهي خاصه بالاسماء فقط واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء إذا وجدت كلمة دخل عليها حرف من حروف القسم فهي اسم وحروف القسم تجر أيضا فهي من حروف الخفض وهي الواو والباء والتاء إذا ذكرنا تسعة أحرف حروف الجر، بعد هذه الأحرف التسعة ذكر حروف جر لا تجر إلا في القسم فقط، إلا في القسم خاصة، وهي ثلاثة أحرف: الواو والباء والتاء، الواو والباء والتاء. انا دائما عارفين ان الواو حرف عطف اول بعض مننا يمكن هي اول مره يعرف ان الواو حرف جر من, من حروف الجر الواو دايما متعودين كده ان من حروف ان الواو حرف عطف طعطت ما بعدها على ما قبلها لكن هنا من حروف الجر الواو لكنها خاصة بالقسم فقط لا تجر الا المقسم به فقط تقول والله لأفعلن لا كذا عندما تعرب والله تقول الواو حرف جر وقسم والله واسم الجلالة اسم مجرور بعد الواو وعلامة الجر الكثرة نعم إذن الحرف الأول هو الواو قال تعالى والفجر وليال عشر الفجر اسم لانه دخل عليه حرف القسم الواو وفيه علامة ثانية الالف واللام وفيه ثالثة وهو الخفض الحرف الثاني الباء قال تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم خلاص المغرب كفى ولا مكمل؟ الحرف الثاني الباء. قال تعالى وأقسموا بالله جهد إيمانهم. الباء هنا حرف قسم. والله اسم فيه من علامات الأسماء دخول حرف القسم عليه والخفض والالف واللام. آه وأقسموا بالله. أو تقول أخلفوا بالله لا فعلنا كذا. احلف بالله احلف فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمه الظاهرة لانه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انا بالله جر ومجر تفضل تفضل لا باس يا كل واحد يأخذ راحته ان شاء الله يعني لو حد عاوز بس كده براحته يعني لأن الوقت طويل أظن يعني من بعد العصر لبعد إشاح ساعة وهذا فالوقت يكون طويل كل واحد خذ وراحته يعني شاء الله أخوكم الصغير يعني شو شايس يعني فبالله أخلفوا أن فعل مضارع والفعل ضمست ذو أنا بالله جر مجرور الباء فر جر والله اسم مجرو بعد الباء وعلامة الجر يكسر وجملة لا أفعل ما كذا هذه جملة تسمى جملة جواب القشن ولا بد كل قسم لا بد له من جواب لا أفعلنا لا لا أكتبنا هذه الجملة تسمى جمله جواب القسم الحرف الثالث التاء قال تعالى وطلله لاكيدن عصمامكم الله اسم لان فيه من علامات الاسم فقد دخلت عليه التاو التي هي حرف قسم وفيه الالف واللام وهي من علامات الاسماء وفيه الخفض وهو من علامات الاسماء واذا اضفنا حروف القسم الثلاثة الى حروف الخفض التسعه صار الجميع اسم عشر حرفا كلها تخفض آه لكن على فكرة التا لا تجر الا اسم الجلاله مثلا أتقول الله لا أفعلنا كذا ومنه الله لا ما أصنمكم لا يصح مثلا أقول إيه, إيه الرحمن وأقول ممكن أقول والرحمن لا أفعل كذا والعظيم أي اسم أسماء لا يصح حلف به لكن إذا حلفت بأي اسم غير اسم الجلاله استعمل الواو أما التاء لا تجر إلا اسم الجلاله. قلت الله لا أفعلنا كذا فلا فلاصح أن نقول طر الرحمن مثلا لا أفعلنا كذا أو طل عظيم لا أفعلنا كذا لا لأن التاء هذه خاصة في الجر لا تجر إلا اسم الجلاله فقط إذا نعم كذلك الباء تقريبا أقسم بالله أقول أقسم الباء ممكن تجده غير أقول أقسم بالرحمن أو أخلف بالرحمن هذا يصير. فإذا الباء ذكرها المؤلف رحمه الله في حروف الخفض وفي حروف القسم فهي إذن تكون مشتركة بين حروف الخفض وحروف القسم الباء ذكرناها في التسعة وذكرناها في الثلاثة إذن ممكن نحذف الواحيل إذا هما أحد عشر حرفا اذا طفنا التسع الى الثلاثة لكن في حرف مشترك هنا وهنا اذا اثنى عشر حرفا اذا علدنا الباء هنا والباء هنا اذا اشقطنا واحدة اذا هم أحد عشر حرفا وبهذا يكون قد انتهى الكلام عن الاسم فصار الاسم يعرب باربع علامات الخفض والتنوين ودخول الالف واللام عليه وحروف الخفض يعني ان كل كلمة تجد فيها واحدا من هذه العلامات وربما يجتمع فيه علامتان وربما يجتمع فيه ثلاث علامات ولكن كما قلنا لا يجتمع فيها أربعة لا تجتمع الأربعة معا لماذا؟ قال لأن التنوين والالف واللام لا يجتمعان فإذا ثلاث من أربعة لكن نحب ان نزيدها علامتان متان وهما النداء والإسناد إليه تجد هذا اللي يكتب يكتب هذا يكتب يا يكتب هذين لان في بعض الكلمات ممكن لا نجد الاربع علامات اللي ذكرها المؤلف بعض العلامات ممكن ما تديش الحروف كلها يعني مثلا انا معلم مثلا او انا مسلم انا اسم ولا لا إسم لأن الضمير الضمير نوع من أنواع الأسماء من نوع المعارف والمعارف من أنواع الأسماء، تمام؟ طب نأخذ واحدة واحدة من العلامات اللي انا خلناها أول علامة قلنا الجر، طب أما هل هو مجبور أبدا في الشخ؟ طب تنوين هل منون هل يصح تنوينه وأصلا؟ هل يصح؟ طب ضمير وضمير كلها طيب دخول اللف واللام هل يمكن تدخل عليه اللف واللام؟ اقول انا لا صح اخر اخر علامه دخول حرف الخفض عليه اقول مثلا على انا ولا من انا لا صح طيب ما علامته في الجمله التي معنا لما انا مسلم اه يعني هذه اسناد الي اسندت لنفسي أنني معلم أو أسندت لنفسي أنني مسلم آه إذن لما أقول أنا أو نحن مسلمون نفس الكلام أو نحن طلاب علم نحن نظرنا في العلامات الأربعة التي ذكرناها لا نجد ولا علامة فيها آه لكن فيها العلامة التي ذكرناها وهي الإسناد إليها أسندنا إلى أنفسنا بأننا طلاب علم وأسندنا الى نفوسنا لاننا مسلمون وهكذا اذا للمسند اليه لا يكون الا اسما لا يسند الا الى الاسماء لا بد كده الفعل لا يسند ليه هل يصح مثلا الفعل اسند اليه انا بقول محمد مجتهد اسندت لمحمد الاجتهاد هل يصح ان اقول كتب مجتهد اسند اللي الاجتهاد هل يصح لا يصح تمام كذلك الحرف لا يسند اليه كذلك النداء من علامات الاسم كذلك النداء يا محمد محمد اسم ولا لا اسم علامته ان وقع منادى, منادى وجميع لا ينادى الا على الاسم يا علي يا رجل يا الله كل هذه اسماء لماذا لان دخل حرف النداء عليها ولا ينادى إلا على الأسماء هل ينادى على الفعل؟ مش ممكن هقول يا كتب ولا يا ضرب؟ هل ينادى على الحرف من ولا إله هقول يا من ولا يا إله مش ممكن طبعا اللي تسمينه واحد كده وكده بنتقل من من الحرفية إلى العالمية على فكرة دي وارده برضو يعني الاستاذ إليزبس لأ أنا مسلم أو أنا مؤمن او نحن طلاب علم كلمة انا ونحن الضمائر يعني كده او نحن مشتهدون مثلا الله ربك نكتفي بهذا ومع زيارة اذا كنت الدرسة طويل يعني خد نابر طويل الله يبقى شرمنا شرمنا One Well, I'm right.